「おはようございます。 استووا استووا اقيموا صفوفكم و ش د و ا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 a h、oh. e n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 الله موسوعه النابلسي للعلوم د الاسلاميه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 ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان رجيم ا